وَلُوطًا آتَيْنَا سَيِّدَنَا حُكْمًا وَإِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّ لهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إلى وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَنَصْنَعُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غُنْمُ الْقَوْمِ وَكُنْتَ لِحُكْمِهِمْ شَهِيدًا فَأَمَّا النَّاسُ لَيَمْنَعُونَ وَكُلًّا أَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَنُخْرِجُ نَعْمَادَ الْجِبَالِ يُسَبِّحُ لِنَطْرِ وَكُنْ نَافِعِينَ وَعَن لَمَّا غُصْنَعَتْ لِبُوسِكُمْ لِتُحْصِينَكُمْ مِنْب اِن كُن فَهِل اَنْتُم شاكِن وَأَرْسُلَ مِنَّا رِيحًا حَاصِبَةً تَنْجُرِي بِأَمْرِ قِيلَ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ